أو صحيحين أو عليل كلهم لله صائر كلهم لله صائر ليس غير الله دائم واسألوا تلك الجماجم لو أجابتنا لقال استعدت الموت قادم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 فانتبه يا صاحي واعلم عن قريب أنت راحل قف مليا عند قبر فيه مسؤول وسائل ولتعد الآن زادا وانتبه إن كنت غافل وانتبه إن كنت غافل ليس وير الله دائم واسالوا تلك الجماد لو اجابتنا لقال استعد الموت قادم استعد الموت قادم سوف يفنى كل كائن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 لا تطع زيف الأمان فجواد العمر خائن ذات يوم سوف يكبه بينما أنت تراهن بينما أنت تراهن ليس غير الله دائم واسألوا تلك الجماجم لو أجابتنا لقال استعد الموت قادم استعد الموت قادم